يا الهادي يا الهادي شلون اوصف شخصك عن وصفك منك اتعذى ربك هو الواصف شخصك وارفك بس هو وحيدا بارئ سال ايات وبسمك والقران للنوار شر دهكي وربك قايل لك والله قايل لك ان ان اعطيناك الكون محمد ريحه الله ورحمه الله محمد الله ورحمه الله محمد بشر بذات الله ذات جوار اذالك خجل البار بصفاته محمد وجهه يضحك بالحروبات بسوب والفرق ينشب صلاته معجزه النبي معجزه بالمحروف قران بس الزهره اعظام معجزه محمد حلال محمد حلال ثاني حب بالحسين وحب حسين